ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا يذنكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يذنكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُلَّا غَضَىكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذينَ تَابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ وَالَّذينَ يَرْضونَ أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أن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 والخامسة أن غضب الله عليها ما إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حتيم إن الذي نجا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الافضل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ذا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا زائفكم مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما فتم فيه عذاب عظيم انتلقتون بالسانتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم يعلمون وتحسبونه ين وتحسبونه ين وهو عين الله عظيم ولو لغ إذا سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى لِكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ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 فإن لم تجدوا في هذا أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير بسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أرصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير منكم بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واليضربن بخمريه على جوبيه، ولا يبدين زينتهن إلا لبوعلتهن. أو آباءهم، أو آباءهم، أو آباء غايب عولت، أو أبناءهم، أو أبناءهم، أو أبناء غايب عولت، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم.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 ان يكونوا فقراء ايغنيهم الله من فضله والله واسع عليم واللي يستات في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أزلنا إليكم آياتا مبيناتا ومثلا ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعدا للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثلا نوره كمشكات فيها الصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار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 تتقلب فيه القلوب والأبصار اخافوا ليوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاةً وَتَسْبِيمِ حَنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ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 بينات، والله يهدي مين يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، ثم يتولا فريق منهم من بعد ذلك.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 وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولًا وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُلَذَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْذَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 النار ولبئس المصير يا ذا ان هو الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستألنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إِلَّا الَّتِي يرجون نكاحا فليس فَلَيْسَ جناح جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِهِنَّ حَاجَةً مُّتَ Rِّفْقًا بِهِنَّ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ فَبِعْفَانِهِنَّ يُلْقِينَ إِلَيْكَ مِنْهَا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 أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوانكم، أو بيوت, أو بيوت خالاتكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحيتا من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإلا كانوا وإذا كانوا معه على أن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون.